إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْأَمْنِ وَلَا هُمْ مُكْرَمُونَ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 في ذئبه وأرم من تع ذلك مبلغهم من العلم إن رب فَكَانَ وَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَأَعْلَمُ بِمَنْ صَوَى وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سَمَا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ le a d